ما قلتنا كل واحد من دول دول دول مئة وإختل ادلاتج وتس كل واحدة شخص ازاي؟ ولا ان المصر عندنا اتنصر منهم مين؟ هاي بتقري؟ مش بتقري بتقري ده قويس بس مش كيف تقوصه تعطي عالي مش هيا تكون سيستم برضو الجاد فارور الموضون عندنا في مصر اللي هو مدار نقول سايد سايد او ريس هو قبر مصر السيستم الثالث هو في الحاوس الذي يمتع بجال الجاو الجادي الجادي عندنا هو عبارة عن الملتينج بيل والدارس يعني ملتينج بيل والدارس ده؟ عبارة عن حاجة احنا رجحنا الكاتل الثالث لحنا حطهم في حاوس قاعدين مقاطين فيهم حياة من كلها ويأكلوا ويشربوا ويتحلبوا فيه اللي هو كان اول السيستم اسكت كل كاو ليها دمج او صول بتبقى قاعده فيه وراملها بتبقى مربوطه اللي كنا مسمينها ريستانشو فاكرين في اليو ستانشو والطايس وكانت بتقضي حالتها بتاكل وتشرب ما تخرجش ولا بتشوف الشمس خالص ولا اي حاجه ولا هو سيستم ان الكاو هتكون في يارد وانا هاخدها من اليارد واديها دي النيك عشان احلف هنا بقى ان ريحهم عادي هم تعليق يعني مش شرط يرقوا وحكم خالص هو عبارة عن واحدة بتاع الحل المطلقة للشططور تقول كان يكون برترق لكل بيدرون كل بار كلهم قلائل إنسان كذا وسلاه تمام هو ده النظام ببساطة خالص الميتينج في وبارلوس تمام أو زجاجز إذا إحنا اللي عملنا في أسبانيا أغلب وثائق في اليوم بتحت الشنطة والميتينج بيبع عن طريق البيل الفيدي بتاعه سواء كان في صور في ثو في الفور في هو حتى في ليها موجود سواء ان ايمانجر سفير ايمانجر بكل ذلك او في سيفر في فيلي باسج تمام ب فور واكثر من هيك الفلور بتاع اليرت حاجه حاجه عندي فلور غير نورو ان احنا دلوقتي الفلور إنه إنه في يارد هي عايشه قاعده بتاكل وتشرب تاكل اوريشن افيكيشن الفلور ده ماست بي ايسولييتد ايسولييتد علشان هي لما تعمل وايد على الفلور ما وما الفلور اللي تحتيها يوصل اللي هو يعني يخلي يصل فقد لي الحرارة من اسمها أو العكس فبعمله بالكالسيوم أو مثلاً اللي هو الأرض الفلور لو الأرض الفلور بالذات بيحتاج الأرض الفلور بالذات هو أي نوع من الفلور لأن أنا أحب تحتيها بلكي مادي لازم ما تحتيها بشرة لأن الأرض الفلور بالذات لازم اعمل عملية لرد لش إن تكون راي دائماً علشان أظويد التاندنس وهي تكون وات في تحت مين تحت الكابست. تمام؟ عملية الحال بتاعتها زي ما احنا حقولنا بتم ازاي؟ عملية الحال بتاعها بتم عن طريق البيز زي ما حقولنا البيز هي عندي وحدات متنقلة عارعة عندي جالس تكون دورتبل اللي بتتأكد أوفر تراكم. بنأخذها الكل كابوم منيا جو تمام؟ سباقين. النظام الناري هو الملي. تمام نظام المساعي البيولوجيه فكره ان هو الاورجنت فورمينج ده ان هم يربوا الحيوان على الطبيعة وان هم يعملش ريستريكشن ولا كونفاينمنت للايمل في كلوز بليس يعني ان انا ما احطش عندي الحيوان في مكان مغلق واكل عليه واحطه في ستور واربطه او ان انا اسيبه حتى في يارد وان احلبه لا ده انا مريحه على الاخر خالص وما تعرضش لاي ستريس من ناحيتي خالص بس بوفر له علشان ان انا افادي اي ادفيرس انفايرونمنت كونديشنز وبيشرب وبيياكل وم لأن اللي قدامه ممكن له بريزنج إيريا يأكل منها وعمل نوع من الروتيشن فيه المنطقة بحيث أنه لما يخلص مرأة أو رعي في المنطقة معينة ينتقل للمنطقة الثانية واروح له أنا بيه الملكينج بيلز أو اللي هي أجلزيان تحوله في مكان فهنا الصيحة الجديدة بعد الشغطة النوع اللي يدور على كل الوريان بطوار جديد بس مشكلة أنه أنه أنت لازم يكون عادي بسوتيشنة لاندرون أو أراضي كبيرة أو مساحة واسعة من الأراضي إذا إن أقدر فيها آيوان برغط قوس ويتحرف يعني أراضي على الفدان 200 أو حيوان غير إن أنا لما أجي دافر عنبر وإن عمبر باقي مفاين بسيط ويمكن عنبر دورا من 200 أو 200 حيوان الأقل أو أقل أو لكن أنا بحطه على مساحة أوسع خلاص لذلك؟ أكترى منها كلمتكم في أن فيه البولتري لكي تلاتة منهم أول سيستم الإكسينس ده ما عش موضوع أصلاً، لكن نقدر نقول إن هو حصل منه تعديل في الأوريجانيك فارم. أضف إلى موضوع الأوريجانيك فارم إن هما في الأوريجانيك فارم يعتمد على الناتشراي فيت ممكن يضيف بعض الكونسنت فيت إضافة إلى حن هو ما بيعيش الحيوان بأي أنواع من الأنتيبيديكس. يعني ما يجيش الأنتيبيديكس في المعركة معركة طويلة حتى بستخدمه الكوفلافتิก. الماندريجمنت. فبيستخدم بدائل أو alternatives ثانيه بيلجئ لحاجات بدائل طبيعيه زي البروبيوتكس والبريبايوتكس أو البرين بلانس اللي هي بيكون ليها مستخلصات extract سواء في أو او او, أو تحاليل في المعالجه بتاعت الحيوان ورفع مستوى المناعه والكلام ده فهنلاقي ان المنتج في الاخر اللي جاي عند البودر سولييد بودر وده مختلف عن البودر اللي بتاخد منها في المزارع العرفه سعره طبعا بيكون اقل لاقي الإخوات في التعويضات هم ده في السابق يعني فارمك أنا ضربه اللي هو شكله أو شكله شوية مني هو اللي جابني بس لو عملناه بعض في التعويض يبقى أنا كنا عرفت إني في عندي ثلاثة سسستمز دي الهارسند بتاع الديريكير اللي هما كان المكاها السيستم أو الباير أو الداتش سيستم كل دي مسميات واحدة والملكين بارو والأنديول والسيستم الثالث ما فيش أي حاجة غلط عارف في كندا يو ملكين بيموسيلس طيب لما نيجي نشوف هاي الكابس الكابس دي ما تقوله ممكن برينه كل بعد كل قبل الحانة بيتم في المزارع لفترة معينة بيتم هو عزل الكابس مباشرة من الحصاد ما بي uh, يعني يمدي uh, فيه وبعد كده بيشترون عشان يحرروه هارس المطريه بيدي تربيهم وبعد كده بيتم تصنيفهم لو هم ميلز بيحضون علشان التسمية التادنيج أو بيحضو عدد منهم للبريد يقول في males وكمان عندنا في المزرعة شو؟ يستخدم كبر الربيس كده في المزرعة طيب الحاسن بتاع دبس الحاسن بتاع دبس لما نيجي نتكلم عن الحاسن لازم نضرب حاجة بتاع هي طب ايه عندي الهاوسز عندنا هو ال دي او اعمل حاجه بدون هاوس زي بس ان لما هو الفتحه ال الصغيره علشان دي فيه, فيه بس بس. ما اللي هي الشروط هو لازم يكون المكان ده يكون المكان دوت فيه لايت كويس يكون ده مهم جدا المكان ده يكون معمول على اقل من عادي ويكون فيه ستوتر علشان عشان توفر بايد برشن علشان يبقى يكون كويس بس ليه في يكون في سوبر سايز منزلي تقف فيه يكون يكون بعيد عن نقدر نتعامل في فلوريدن أيريا ليها استوعب عشان ااا هو إنه كمان هي تتعامل منه واجد إنه هاد يكون كيس في في في مدرسة في في أيريا تقول سرتش أو جسم أو علشان الكلام الأول فانا عندي أنا مجموعة من الفاتورة ليش ان انا اعملها بروفايد علشان افويد افويد ان الاكل اللي عندي هو الكاف ده يتعرض لاسترس علشان اوفر ان الكونستراكشن او, البنز أو, البنز أو البنز اللي هيتم تربيه القفص فيها تكون سيبول بالنسبه له وتوفيها كل اللي احنا اتكلمنا عنها المفروض ان انا اقرا مجموعه ان يعني أنا كما أرد في المنطقة، يعني أحطه في يعني أنا ممكن أحطه داخل الهاتف، زي ما أحنا عم شوفت الوقت في الاندبيدول ما في أو أماما أحطه في أماكن مفتوحة، أحطه في مبتوحة في أماكن مفتوحة في ويأكد في أعمله زي أماكن المشجد كده دي اسمها الاندبيدول مبتوحة تمام؟ المتابعة في الأول إن أنا يكون التمبريكشر اللي بيتم تغير بريز من ليها ما تزدش من 10 إلى 15 ما تزودش عن 15 علشان ما يتعرضش للايفكت بتاعه الهيت ستريس وما تقلش قوي 10 علشان ما يتعرضش ان يدخل في الكاد ويشن تمام الحاجه الثانيه ان المكان كمان بيتم تركيب القط فيه ما تقلش ولا تزيد عن 75 ما تقلش عن 75% وما تزيدش عن 75% <تكلمة> علشان أقولي التان وما لما يحصل شو رطوبة ليه لما كان بيكون وقت بيكون مايستيز نسبة ليه في البلد كمان إن البلد في وقتها مع حرارة على ممكن الأرض اللي بخضو بتاع الكتير ليه بس الحدث كمان تانية اللي فاتوا بس لازم لا بروفايتنا كمان في الإنشاء إننا لازم إننا شو بروفايت في بس جدا. سواء كان في التليشين باناتشون، لو في هابشس في اوپن هابشس، والهابشس دي بيقولي هالثلاث sides وفعلاً الفرونت او الفرونت دور بتاعه بيكون اوپن. بحيث اللي بيخرج زي ما هرشف كده ده ممكن يكون كل قافلي حاجة ران. يعني كان كده بصور كده صغير هو بيطلع يود في جنب خلال الهول ممكن إنه أنا يخرج منه ألف بس هو مفتوح لي برش الوبنيك علشان يطلع عليه منه بيقرب من تمام؟ أي كان سواء كان أنا أحطه في هارجز أو أحطه في أو وايز إيتل الفينتيليشن ده أنا علشان يعني برويفينج الكاب، بي فرش إير، الفرشوي، الكين في نفس الوقت إنه يكون فري يعني ما عرتشي ليه ما عرتش لأي نوع من أنواع العكس اللي هي حواء أو ويند هو يعيش عليها عشان نفسك في اضطراب ديزيزز. أو أن أنا ممكن أحقق حتى بالتلسش لو ما موجود فيك نقص ممكن أعطي التلسش فيليش في حال اللي يتم نقص أو الأمين اللي المضاد ضرب كارياز اللي فيها درجات حرارة عالية. نظام اللاتين كبروا فيه عندنا ناتشوال لاتين أو ارتيفيشن. ناتشوال لو إحنا سايبينه في الخارج بشكل ما برا. ال أول حاجة موجود داخل في داخل Close في الحاله بيكون في ناس والله كنا عن طريق الويندوز اللي تطورها عندي بيبقى فيه الروف ايدجز فاكرين ان السقف اللي هو عباره عن الروف بتاع المبنى زي ما احنا اتفقنا كان في حاجه روف ايدجز اللي هي عباره عن لما كنا بنشتغل هو الاسبستو شيتس او اللي هو الكونستراكشن بتاع الروف بتبتدي اللي هو الجيفز بتاعه اللي هي الروف حوالي ستين سنتي بعيدة عن الوولز وبيبقى في عندنا سبيس او مساحة ما بين الروفز دي روف ودي بيبقى يجب أن يكون ليش كويس في المكان تمام؟ يبقى برضو اللي لازم أوفره في الليشان هو نفس الحكاية يكون عندنا اللي هي بعض الأحيان ممكن أحتاج لأضيف شوية ليكن إذا ما في بليس. <تصفيق> كمان عندنا ااا طبعاً بوفر عندنا مصدر ليه هي طبعاً المانجر بالالمانجع هذي هي. إيه. في تروبز ويت موتر تروبز ده الباورز اللي عباره عن الفيلينج والباوز اللي هي او الباكتس اللي بحطوها عندنا في اللي هي قدام الفنس او الاوت دور ران بتاع الكف أو لو زي ما قلنا هو داخلي الحاتش أو ده ليه بس هو اوبننج او بارشل اوبننج في الفرونت سايد بيتم تعليق اللي هو التروبز أو الباوز اللي هي بتاعه الفيدينج الكمده وده بيكون عامل من الحاجات اللي بتقرا ليه افيشن يعني هي مش بس سيتنج هو بيجي بس كل يوم البرجر وبيتم نظافتها لازم تتفضى من الريمينانت بتاعه الفيد وبعدين بيتم اضافه فيد جديد يكون فرش فيد ولو انا بعملها كلينج ديس انفكشن علشان افويد اي ترانسميشن للديزيزز كلها دي بتقول عليها روتشري او كورنس انا بحطها في الحوض بتاع القف علشان افويد انه يتعرض يبقى انا عارف ان الكونستراكشن نفسه الكونستراكشن نفسه لازم يوفر عندي مجموعه من الخصائص وعشان خصائص دي تتحقق لازم هنا ابويد الريستريكت اللي هي ممكن تعرض بيها الكفيتيف ان هو الحرص ما يكونش فيه الحالات المشوره اللي احنا اتكلمنا عليها دي من حيث الحراره والرطوبه والمتويه الاندفيم الحاوسين بياما هذا يعني حاوس بري القفز في هارشس هن شايفها باليدين، والهارشس بتسمى البيتنة يعني إطلاقها أو إطلاق التسمية بتاعة هذي، عارف؟ بيوت كده صغيرة وبتعمل لي ممكن نستخدم نستخدمها هارشس ككلمة إنهم يستخدمها بالنسبة لي في الضي، البقريات بتاعة الأرانب أو أنواع من هي المساكن بتاعة الأرانب ممكن نسميها هارشس، كمان الحاوس ممكن استخدمها تمام؟ احنا بنستخدم الينو هاوسینگ بنستخدم اللي هي الهاچز او بنستخدم الين مشان مهمة حدا جدا إن هو يبقى فيه كونتات ما بينه وما بين القفص القصر عرش أو الفنز المكانة بنعم إن يكون فيه eye contact وphysical contact يعني يعني الـ الـ الـ ده ميان النوع من the يعني النوع من هو التفاعل الاجتماعي بدايع اللي هو القفص بس بنفس الوقت لما أحط نوع من the دي ما أحطهاش contact مع بعضها يعني ما أحطهاش من الزق بعضها كده جنب بعض لكن لازم سي مسافة ما عن مدي والمترو ده يدفعه يكون ايه؟ مليز. وما أنا عايزهم يبصوا على بعض ويشوفوا بعض دزيز. دزيز. دزيز. دزيز. عشان الدزيز عشان الترانسميشن ريسك بتاعي الدزيز ترانسميشن خاصةً من الحاجات اليانس كبيري ديزيز أو الأمراض التي يبصوه ده ببساطة أول شرح الهوكشز إذا الهوكشز رأيه الموضوع عن الهاوس سنة الهوكش أنا بستردفل الهوكش بتاعي الهوكش أنا عملك المترجة ممكن ممكن تكون بيكون الدهان عندنا من ريفلكتيف ريفلكتيف او هي عن يكون لونه ابيض بحيث ما هي من للسان لايت بيكون ليه فرونت سايكلو اللي يكون اللي بيكون او بي بحيث ان الكاب يطلع فيها مساحتها 2 في 2 أو 2 متر مربع يعني تمام وبيبقى بيعمل بروفايل زي حضرتك ال فيدي بابكس أو اللي هي اللي بحط فيها أو ممكن يكون حتى ال front ما زرقة هنا يكون أعتقد إنه في صورة لل للبارشلي... لا تريش لل partially open front side هي تكون apart حوالي واحد متر علشان avoid أو أقلل the بتاع الأمراض المنصف. لما نيجي تشوف ايه هي الأدوات اللي توجد إسعتاد توجد مع من اللي هو disease control، من ناحية الventilation، الشلبة، اللوكيشن، الكلينيك وهالجيم، ال costs إلليه، حالات كلها ما في الكتاب الأهداف اللي بيجوا زي ما هو بس، فلما تيجي تشوف بالنسبة لي the disease transmission أو disease control، تعتبر من الحاجات القوية اللي نبغي عليها control أو بنستخدمها هتعمل control disease transmission اللي هو الكارس والشارب زي ما احنا قلنا إن كل عرض ما بين العرض الثانية. وأحببت. آه على 1 وأحببت. Apart from each other. تمام كده؟ على الأقل المزمنة بدأ في الزيز. وقيس فرضنا فيه كاف إن هو كان زيز الكاف. فانا بقدر أعمله لوكري إنزفكت على طول وأقدر أنا أعمله إيسويسش في مكانه بيتم عليه. لكن بالنسبة في جزء منظور اللي هو ممكن يكون مشكلة في حال إن في حالة إن لو كانت الهاتش الدنيا معه مش عايش في أماكن يكون فيها درينج كويس يعني كانت برو دراج عالية حالة يعني ما فيش فيها سلومين وكانت في أماكن منخفضة لو في أماكن منخفضة هتلاقي إن الدراج عندك بتاعة الهاتش الدنيا ما بينزلش اللي هو اللي هو المنيو منها علشان ينزل على الباب العالي أو على المنيو وفي نفس الوقت برضو إن هي ممكن يكون مشكلة من فروضي، ده بالنسبة لي كان سدداً في حال فروضي. الفنتيليشن، الناس هي أعلى في تمويل وليس جداً دخلها هو محامي أصلاً من اللي هو بأشعة بتاعة الشمس ومن الرينز ومن الويند عمرين هو لو دخل لو في مثلاً ال الكليم كان أو حاجة حتى لو وفي فصل الصيف انا ممكن اخذ الهارتشت فيها ممكن كان بيه ري يعني احنا ممكن نحرقها وننيرها في اماكن يكون فيها شيت او شنكر واضطرح تيها علشان حتى اقلم ايه اقلم ان يكون فيه اشياء الشمس المتعامدة على الهارتشت فما تعملش وورمينج وهيتنج او اللي هو الهارتش نفسها ماتاريال فما تعملش نوع من الهارتشترس على انقاس تمام؟ يبقى في الهارتشتر تعشبتم طبعا الانسان المعادة اللي هو الهارتش سامحني انا اقول لك الاوتسايد كابتل بيبقى ايه بيقول هو دي فيت ان عن طريق هو تشوز طيب في حالة زي ما انا مش بس بحتاجه في حاله السمر يعني لما تيجي في فصل الصيف حضرتك بتحتاج بس ان انت تحط في اماكن بتكون الاماكن دي فيها حتى ايه شيلترز او علشان تعمل بروفايدنج اللوكيشن هاتشز يعني هذه هي التورز صح او موف في وسط اي حته على الاماكن اللي يكون فيها ورني اقوى تمام؟ شمس لكن في بغير المكان او احطها تحت شجره او شيء مهم طب فيها خاصيه ان هي مثلا اعملها من حاجة زي المود ما ينفعش اعملها من المود ما ينفعش هنا اعملها من, من, من الخشب الخشب ده بيعمل ابزوربينج للويتش وما اقدرش ان انا اعمله فينك ما ينفعش برضه هو ينفع ان نعملها من الكربنايزد اير بس في حالة ان انت من الكربنايزد آير مع ان كده يكون في شكل تيوبلر برينس ومع ان ان في الحالة ديت تيوبز يعني في الحاله ديت هيكون هنا عرضه انه هو ايه يتعرض دي البرد للشمس العليا والكلام ده. كمان مثلا انا ينفرش نعملها من حاجة زي الكونكريت حاجة تكون صماء زي الكونكريت اولا هي ان تاخد عندك في المكان الحاجة التامية من الكونكريت متوريال او سيمنت لازم حتى لو انت عملتها كده لازم تكفر بسموث الامبرجيس لير بحيث سنعملها ايضا تقنين في ديسل تشغل اهذا حاجة ان المتوريالي بس انا بسترتمع كتنزل المتوريال كتنزل براشن وداك فيها خصيصاً يكون easy to be clean عند الستين ثانية. easy to be clean عند الستين ثانية. طيب الكوست تتعده بالنسبة للرواشز. الكوست تتعده ان هي الشي عن ان هي حدس ما هي البيكوس او في عندنا ممكن عنها دلوقتي في واحد من الرواشز اللي تعرف الكوست ممكن نستخدمه حتى بيتعمل قص بتقص بتاعتها كمان من العطش بس بتحتاج لبعض الكوارد زيادة في عملية البينج زي ما لكن إن هي تدرس الفاندش بالنسبة هي كان دي اللي بيعتمد عليه على السورس وبيعتمد على المداري عشاننا بس في السيتي أوب بتاعي يعني أنا عاملها من البولي فينيز لما أقول من الكوارد كل ما عندي أربعة وعشرين. حسندك. حسنا. ايه يعني هي طبعا يعني بموضوع لا عندك في جناب اللي يحصل خدماتين سبعة وعشرين. لو حضرتك عليها هتلاقي الكلام اللي حلونا حلونا بالنسبة لي البنس نيان. البنس راح تصير دواء لما بيتدهل الكاف بس بيطلع منه النكتات وبيت علاقه ال أو الطوز وبي ال موتر اللي في الترافس أو الطوز زيء بحس هو يبرد ويشرب وممكن تكون سالب فرق وممكن تكون قطرية يعني ممكن نستخدمها لو قم بسست أو ممكن إحنا نحتاج إن إحنا نملأ المية والأجنيب بالس يعني بالسistem أو الطيف اللي سبب تمام ده بالنسبة لي ده بالنسبة لي إنك تبغى تبي نستمتع تاني ده السات اللي هو السيستم او النوع ده من الاندول هاوسنج اللي هي الفيرس ده ان الفيرسيال مو موفد بمعنى ايه طب ليه احنا قلنا ماتش سيك احنا بنشوف ان الموضوع يعني انا كنت بقول ان المكان ده بسهوله جدا لكن الفيرس دي يا جماعه في الستركتشرت في اساس عادي ينفع نعملها كده ما ينفعش موفي او رينوكي ما ينفعش أنا انا مكانها تمام النوره الثانيه بتبقى فيه ليس سبيس بين الورك مع الكف في حاله البنسيا غير مقارنه بالنسبة لي في حاله الهانشز طبعا ده كمان هو فيه ديمنج في الكافس في السيكند بينس ده ده في البورت ممكن يسبب ايه يا ممكن يكون دور كمان في ديزيز مش غير لما حضرتك تحطها في العاص لان هنا المسافه ما بين الكف التاني في الكلوز مفيش عندك افات من ان هما عن بعض فعشان بحيث تقلل الريسك بتاع الديزيز المصر. يبقى ده اول واحد الهاوس اسمه النوع الثاني عن جروب هاوس الجروب في حاجه اسمها سمول جروب هاوس اا هو السمول جروب بيت ان ا ده عباره عن ان حضرتك بيتمي التلبية بتاعنا الكفز في مجموعة يعني ما بيكونش سيباريت فيه حضرتك تحط كل كفز لوحده في مكان واحد ما أو ليه أو او قفصه او مكانه اللي هو عادي هنا بتربي بتحط عدد من 8 الى 12 كرز. بس اهم حاجة ان انت لما تضعطونه في small groups طبعا ده بيتوقف على ان انت بتستخدمهم في اعمار كام يعني الweaning h بعد الweaning h هو 8 اسابيع لحد 6 منفذ بقطه بقى في عندي تي ال groups دي ممكن اوصلها لحد 12 تمام؟ <تصفيق> أهم حاجة بس إن أنت لما تحطون في groups ما يكونش فيه variation في الage نبين القفز في السن بو يعني حضراتكم لما تحطون في band البن الواحدة ديا هيكون فيها من 8 ل 12 عد قفز تمام كده ما يكونش فيه variations في الage في تزيد عن 30 يعني في أكبر معامل بتاع القفز في الموضوع الوحدة ما بين شهرين للثالث ما بين كم ما بين شهرين للثالث ما زودش عن كده وما قاليش عن كده يبقى ما بين الفؤاد ما بينهم ما بين 2 إلى 3 مانسوس في حاله هي اللوبسي تمام ده الماكسيمم ايه وطبعا البينس هي لازم تكون حضرتك تعمل بروفايدنج للبيتنج الماتيريال فيها تكون دراي بيتنج ماتيريال مصبيه ريجولاري لازم تكون على طول ريموفد واعمل لها ريموفال بحيث ان حافظ على الدراينز بتاعتها البين نفسها لازم يتعمل لها ريجولار كليننج وديسفكشن طب ايه هي الادفانتج الاستفادة من نظامنا في المجموعة أوصل هي اسمول جروب اسمول جروب بين أقوى. أول حاجة هي طبعا كل ما يذكر موجودة في مجموعة. هي صار نوع نوع من الخلاط النفسي عند طوبزون بعد الولادة. اللي بيتم عزوه عن الأم مباشرة. محتاج هو يبقى في نوع من التكتاي هو الوعر عين اللي هو, هو يتلبس مع حد ثاني. فبنحط في جروبس بنحط في مجموعات في نوع من الكونتاكت سواء كان فيزيكال او فاين ده ده سهل وبيعمل ايزيير في الديفلوبمنت السوشيالايزيشن غير ان حضرتك حيوان معاني الوحده اه الحيوان معاني الوحده والوحده دي نفسها تعتبر فاكتور ساكور على الامن تعتبر سبيس فاكتور على الامن فاحنا محتاجين ان انا عمل السيستم ده او النوع ده بيعمل امسليتي للاري كمان <tries> عقولنا إحنا بتيجي تخدم تمجل غير لما تخدم واحد واحد واحد واحد واحد صح كده؟ سببي من ما تيجي اللي هو أسوشيل مع الت في البي بي environment possible ولكن بالنسبة لي اللي هما الناس اللي تهتم أو الأعمام من ناحية إنه هو لازم يحافظ على المكان دائما إنه يكون كلين فلازم نعمل على طول كيل الأقلي اللي هو واحد سنة في الكريين برشا من الكنترول ديسيز لازم عشان حضرتك في الحاله دي حطوهم في مجموعه مع ان انت ما تعملشوا بتاع الديزيز بتكون فلازم تعمل كنترول ديسيز جروب ده بيسموه جروب هاوس النوع أولين من الجروب هاوس هو عباره عن سمول جروب من الاطفال النوع الثاني ده اسمه جروب هاوس السترو بين هاوس ده حاجه بسيطه جدا هو عباره عن عدد اكيد بتاعت بيعملوا منها داك الايشي بنقول مثلا حاجه زي الكوخ اخذ بقى حضرتك كده بيتعمل بتتحط عليها ماتيريال ان هي بتجمع القش ده بعض مع بعضه مع الاسترون يعني احنا بنعملها وبنحطها في مكان يكون مفتوح وبعدين بربي فيها او تحتها عندنا الكرص بيبقى البينج ماتيريال من الاسترون هو ده من السيستم بيوفر خاصية ان هو شيب بروست بس دي مشاكل ثانيه ان هو البينج ماتيريال بنستروبي زور مش غير طري عمل أضوي أو نوعي طبيعي يستحمل الثانية إن أنا عايز لازم أنا أعيد الأرشيجي كأطري بس نوتريف وأدش إنه هو لا من الجسم تمام؟ يبدأ بالنسبة إيه؟ يبدأ بالنسبة لي الحاسك يبدأ بالنسبة لي الحاسك بفتحين القسم الحاسك بفتحين يعني إحنا لو عايزين نسكن أو بور. نعيش البمة البولزة اللي تنبغى بها علشان يبردنا. الحارس بتاع البولزة جديد، سمعت كنت تقوله إنه هيكون بارس ما بين اللي يجيبه والبوق هارسنه وحاجة عنده خلطة كتير كتير، ما بين اللي يجيبه والحارس والبوق هارسنه. بس وحاجات تانية. أزرع يعني فرن الجرس الموجود بالصدمة كلنا نعمل لها هاوسينغ بغضوا الحواس تعرفوا لازم يوفر عندنا مجموعة من الكوالتيريا أو البولز أو البوير المسموح. الكوالتيريا لازم نشوفها هنا. أولاً إنه في سيفتي في إيزني هاندلينغ في البولز. بدأنا نتعامل مع البولز مع الميس ففي أجرس behavior أعلى شوية. حتى إن أنا مع البولز البولز ما ينفاسن نعمل لها هاوسينغ بشكل كبير في حالة اللي هي البولز خاصة اللي هي بعمل كبيرة. فبعدك من لها سيبريت هاوسيق البولز بتحتاج لمكان كمساحة بيكون أكبر مقارنة بالدركة ومقارنة بيه اللي هما القفز أو أي حاجة تحتاج لمساحة كفلور سبيس قريب أعلى بتحتاج لسيفتي في الهاندلنج بتاعت البولز مصير يبقى في عندنا لازم أكيد بعض البولز متوفرة بالنسبة لي البولز هاندل يكون مفارق باللوز بوكس وهنعرف اللي هو اللوز بوكس داع عن عنه وهو أفايد الباك We adequately covered space with exercise area. This is a small with يعني house table. لما عملوا لازم يوفر فيه requirements أو requirements. The house table عن ثلاثة cubicles أو ثلاثة غرف نزل. The cubicles عن حدا المكان اللي بيقعد فيه بكل فيه فيه وبيكون وفي مكان اللي يسميه البول إكسبرسيايزير، تمام؟ تبى تخرج فيه البولز أثناء فترات النهار علشان نعمل إكسبرسيايزينغ في فترات معينة بتفيه في طاولة في مجموعة ربع شهور يكون لي مساحة معينة، وبعدين في عندنا حاجة سايرس بريت اللي عطنا عندهم طاولة اللي نفخ فيها البولز علشان نعمل بريم مع البولز، تمام؟ ده ردة فعل بارفنس بالنسبة لي البول. لما تيجي حضرتك تشوف البول ده كده يعني مجسم كده. هو ادي هنا هتبقى عندك الكول بن وده المكان اللي هو عبارة عن ممكن يكون اكسايز اريا لو نعملها عاملها كده تووز بليس او ان هو يكون بالشكل دوت ده, ده الكول اللي هو بيكون جواها وده المنطقه اللي هو بيبقى فيها الاكسايز طيب الفور اللي هي بنسميها سترونجلي بلت اب لوس بوكس ال ديمنشنز او اللي هي الابعاد بتاعه الكول بن ايه ثلاثة وستة من عشرة ثلاثة عشر. في الويندوز بتاعه ثلاثة وستة من عشرة من عشرة. لازم طبعا كل حاجة لازم تكون من انا أحطها في مكان يكون روز بخمسين لازم تيجي تليش في زي اي حاجة لازم يكون عادم. يبقى في عادم هولايتنج هو فات المانجر بتاع ال بيل بيحطه تحت الويندوز بهالجيريتي أندر الويندو الفلور بتعمل بمتلات. انا الرسالة اللي حطيتها بصحة حاجة في عندك بوبليتين عندك في كذا نسبة الفلور. الاسطور بتاعكم هو واحد في المئة مش 2% هتلاقي قولي مكتوبة في الأول مكتوبة تاني مرة في المرة وانية مكتوبة 2% وفي المرة التانية مكتوبة وانية <تصفيق> لحمه يا في لحمه الاسبوع يعني ايه شكل الطبق طب ما ناخد ريست سايت علشان اعمل فيه هورس ستيل او ستابل اللي هو الستابل بتاع الخيول اللي هيبقى فيه وحدات اللي هي بيها كل خيل او كل حصان لوحده في مرة مجموعه من الشروط او من الظروف او العوامل لازم اوفرها عندي بالنسبة لي الهورسات بالنسبه للسايت سلكت سكشن اختيار المكان المكان اللي هعمل عليه الاستابل بتاع الخيل هاعمل عليه المسكن بتاع الفيول. تكون وينجرين بصعب خليوا هاتي الكلام كله مرتبط مع بعض متى اصلا في الاول حقه لما قدنا نتلم عن الهوس المتاع الانيمات كان في عندنا جنرال فريتيري للكونستركشن كان حقس كان منها حقسنا سايد سيلكشن وسايد سيلكشن لما كان فيها بطلوع من الزروف او شروط لازم اوفرها في سايد سيلكشن تقدر واحدة اصلا بالنسبة للألمات ممكن يكون زايد فيها 1 او 2 أو مديدة او 2 مرور مديدة حسب الاسبيشيز لما كان فهنا أفضل مكان يكون والبرينج، والموصاجش اللي يفلودي بس أنا هنا برضو بالنسبة لحالي من هالجس متى يكون برانج كام كويس وما يكونش معلى يكون في مكان يكون هاي درانك. يعني المطاعم أنا عني عيال حاوزة ما أحب أقول لك كلام كله حاجة. أفضل مطاعم يكون فيها ارتفاع شوي عن بسراوي كهربا لأن ده بيساعد برانج عندي بقى ما بتكونش عضة حتى اللوزن. الشغل عباره عن شغل من الناحيه اللي هي ساوث ايست والساوث ويست سايد الشغل ايست بتاع الاكسس للماشينري والهولس بوكسز يعني لما دول قال يعني الهولز بتاع البورس واختار عندي المكان افضل بس ان المكان ده هو أنا ان انا ادخلهم الماكينات او اي ماشينز انا محتاجا والهولز بوكسز اللي انا ادخلها دي بيكون حجمها كبير ميك يوز مي اي اكزيستنج ود وايز اوف علشان convenient to include waste storage or other facilities. بمعنى أن أنا أطرق كمان أو أن أنا أطرق المكان عندي بحيث أن يكون فيه نوع من Easy Access من الوحوال هي الطوء السريع في إحسن أن أنا عندي عايز نجيب أكرة عايز نجيب شربة عايز نجيب ألوية عايز نجيب ببادرنج عايز نجيب أي حاجة يمكن في نوع من الـ Easy Movement أو الانتقال أو الـ transport حتى من المكان اللي أنا هعمل فيه الـ Horse House أو Escape to Down or Stabula مكان قريب. إنما كانت تنفسه في السائل سميشان لازم ينوفر فيه سورس الماء والسورس التامية لازم يكون كليل موتر عبرنا هتعمل الحاوس الحاوس تعتمد تعتمد مائي مائي ما تعتمد حروتك على ماء كبير ما على ماء عادية ماء بلدية ما على أن السورس لي الموتر بس في الأول أو في الأخر في كون موتر ويبروس من اليارس شعبه فائد الوائل عشان مقويل الوصولي السابس الوصولي تتاكم بوشي كليم في خالص وبتكون عمليه البين مودستريكشن بتاعتها بتكونش بيزة. او ممكن عليها كيبل ادجشنز حتى أو ممكن عليها ميلود بس الميلود بيعمل ابزوربنج من, من للمرش كده او عندها جالفنايزد اير والجالفنايزد اير يا بيكون سهل قوي في عمليه البين مودستريكشن بس اهم حاجه هو في انسنت من سموث سيبس ما يكونش في أي بروجكشنز حتى في ما بين البورسز الموجودة في الاسطولز عشان ما يحصلش يحصل انجري ان بورس بمستوركشى عنّ الأستzeptال think تظن تكون عندك هنا تمربير أن تكون فيها أنها تأمر لخافي niveauhöو motivate us or aboutur Unit- surface. When من turn on our dakotus charge here. therefore we turn on, weÍtics as an artました. It won't talk to you. Well, we turn on ouraya out to the extent. All of our feet. There is no salah but it'll serve. We turn on theeti conversate. You have very, there is only we沒 into بحيث اليا تقوموا بيدادكون سورس اللي بتليشهم ده بالنسبة لي الهورس يعني في هذي الحاجات اللي في البوستريكتشن لازم نعمل بروفايدين بكل هورس بيسبيرت ووتر علشان بيقدر نو يأكل يقدر نو يبقى فيه سبرت فيدي في باوز وي تكون موجودة إما إن سايت والسول نفسها أو ممكن حضرتك في أو سايت الفرونت سايد بتاعنا كمان بيحاوط معاك كل كل مكان قاعد فيه قورس بيبقى فيه مجموعه من التايد اللي هي عباره عن الريجز او اللي هي عباره عن الاربطه بنستعمل فيها يعني فيه في حاله ان انا عايز اثبت اللي هو القورس علشان اعمل له هاتل او ممكن ان انا اشيل منه دي أحد الحاجات اللي نقدر نقول عليها في يعني خد الكلام ده لانه انا بسوي ما تخش كل تفصيل او خلاص كده يعني ده تلخيص للحاجات اللي محتاجه طيب لايك يا اول بريسنتيشن لايك عن طريق الرسائل في دي الشركه مانجر اتفضل موتر جاو اللي عنها طيب اللوس هاوسينج الدوس هاوسينج هو عبارة عن ده الصابر اللي ما حدش عين، الصابر اللي بيكون مصنع، دي دي الروتر باوس، ممكن بيكون بالشكل ده، في واحد. الدوس <سؤال> هاوسينج هو عبارة عن أو سايد هاوسينج. الهاوسينج بتاع الهورسز، هاوسينج بتاع الهورسز في أولينج. إذا وفروا برضو مكان مثل الكون فيشن ده ممكن عمله بروبايت أو لو منتباك مكانت الدولة أو دربوا الحرارة تعتق بولي صحيح ونحتاجش عندي بشكل المكان دول بيبقى فيه عبارة عن مفنسة لازم يكون مفنسة ولازم يبقى فيه فنس والهاي بتاع المفنس دول مليلش عن نون ونصف تقريبا تقريباً بالغاية من دولة بكس مي السايز بتاعها وبيكلمك على التنسي الشنكر الموتر الميننس كل الكلام ده هو يعتبر كلام عادي بس انا لو احطها على يارد يا اما يكون ايرث فور او كونكريت او لو كان حتى المكان ده اوفر فيه بادنج ماتيريال لو انا احطها في بكس او لو بوكس واحط مير مع الفول بتاعها لازم يكون في ستيشن بادنج تمام ولازم على لها ديشنج اوفر خاصيه ان المكان ده لازم يكون فيه مهندس الكير تكرز كل هورس <تصفيق> هو بيكون نوع يعني بيكون هنا الليبر اللي فشل بتاعه كسيبك الليبر ما بيكونش عالمه لأنه ما بيتابعوا الجيل اللي طيبين عالمي لأن بس نسبر احنا عايزين نعرف نسبر في كلام كتير كبير <تصفيق> مش كبير خالص بس بس نحن عايزين نعرف نسبر حياةنا أرقام كتيرة حياةنا أرقام كتيرة ما بحص كل الأرقام غير الحدث اللي أمس بطلت خلاص كده خلاص كده؟ كنا كلوا كل خلاص ال air على بس بس بس. بس يعني هو ليه؟ ليه؟ شو كده احنا الحمد لله نظري يكوني معانا خلصت خلصية ايه في يا رب؟ لا يا دكتور ابس ايتك ابس ايلك يا شخص يا دكتور كده امارنا ابس يا دكتور تاب يا دكتورة خمس دقايق بس ناكل <سؤال> سندورشا نعموت ويه ايه يا ربي مع لا ايه بالمحورة لا ايه رابط ان انا قد فيها بس إلا أنه لا يعني ما نعتبرش الشيكتان مجموعة خدت أمر في العمل معنا خلال غالية التربة دولة إيه رأي برده؟ وبعدين التوروكر وخدت السوئي مع الدكتورة تقليلتك في, في الجوزة الخاص بالعالي ومخدت بتاعك النظر يخبر بالك برده في النظر ينقر بسيطان موكر وده مطلوب عليك وفي عندنا ده كده في الآخر أبارة عن ثلاث صفحات بسيط فتنان بس هنا ده نقول هو عبارة عن تجميع كذا من كل الشغل اللي انت تكلم عنه بالنسبة للعمل أو النظرية. تسمع؟ أنا اللي عندي سلنجش اللي ضايب صوت ليه تقول حتى نبني معه؟ علشان إذا في العمل السؤال معه بس الصدي هيبني على كده. السؤال بائع كيد. الصدي مية واحد وثمانية. على الكلام. هذا عرب أحب. لما نيجي لللايف عندي إيه هي الليبس اللايف هي, إيه هي أنواع اللي إيه هو الغرض من اللايف عندي غرض ل infection. detection. infection. ممكن السورس مع يكون عبارة عن environmental تمام؟ الحاجة الثانية. environmental sampling بداية essential. نفس الكلام. أنا بعالي sampling على عندي. إيه هي الحاجة اللي كانت source حتى اللي فيها microorganism اللي يمسك الحيوان لأن. نوع التلذق for collection أنا بعمل كمان ادرس ازامنيشون بتاعه life environment علشان عد زاي أعرف عن the environment من different اللي أو من الحيوان نفسه لذلك كحن عندنا كذا نوع من السامبلز أنا ممكن عنده في كذا العمل بس. كذا نوع من السامبلز أو إيه هي أنواع السامبلز اللي أنا بحتاجها في حالة examination بتاعه life environment. في نوع من السامبلز environment samples وفي ألمة سامة بمعنى حضرتك كده ربنا كده متى ان شاء الله كده وتعينتها عندنا في الصحة بعد الشهر أولا بلاش اتعينتي في الصحة حد من حضراتكم إن شاء الله ضوفها كلها شاطرين والناس بتجيب امتيازاتكم جاية جدا بالكثير يعني فكرت ان هي حد من الشباب يجي يحضر معانا نجستير او طراء او دبلوها او اي مكان في صحيح ما تحصل مش هنفكر مش هنفكر حتى هيفكر حتى يوزوا عقل كده وبعيدة لما انا اشتغل انا في شغل بتاع الصحة ما ينفعش ان انا اعتمد على الحيوان بس وافتيجي اشوف المشكلة اللي داشتغى عندي في النزرعة وتبقيسي على الأنها اركز على الحيوان يبقى انا عندي كده حاجة من اثنين اما اشتغل معدية اشتغل معدية انا اركز على الحيوان او ان انا اشتغل على الحيوان مع انسان في المشتغل في الصحة لازم أربط اللي مع بعض اللي هما بدور عن إيه إن أنا لازم أشوف مين لازم أشوف الأنباء اللي عندي لازم أشوف البيئه اللي حواليه ولازم كمان حتى أشوف الكيستومز أو بوركرز اللي ح حوالي اللي حواليه ممكن نفسهم وفي الغالب يعني هم sources of infection and diseases لزيم لما ماي أعمل سامبل بعدين سامبل في عندنا في البريميتر سامبلز دي أني ما سامبلز فالبريميتر سامبلز ممكن أحتاج عن شئ أنا خطوت وسامبل إيه سنبه سيد سنبه أطلق سنبه عمدي أبوع عم من الوالس من ال... في العملي ولا نظري؟ ده عملي؟ اه ده اخذ جزء بتاع وانا في بتاع يكون بتاع النظر في في كيف كده... يأخذ العينة بتاعتي البنينة؟ الفرشة الفرشة العلية الحيوان هتكون سترون هتكون سوداس أي نوع من الفرشة بس أنا بس إن هي الأدوات اللي أنا هنأخذ فيها الحالة لازم تكون ستيرل لازم تكون كميل وستيرل تكون معقمة هل يكون ستيرل لا هو العنوان العوده الى الذوق مش مش أمسك بس 12 مرئين طيب نمع مانياً على شرطة مرسي إنه إنه ده مزيف 12 مرئين شرقية أسنعوا مكتبتوا <تصفيق> على قطوة ساعة أسنعوا <تصفيق> نسمع عندي لما أحيان. في الامبريمينتال سامبلز في عندي كذا نوع من الامبريمينتال سامبلز في ايه في موتر في سويل في بيلدنج يمكن من الهاوس انتيرير ممكن اخد كمان من الهاندز بتاعت الاكستنس زي ما احنا قلنا او من الهادشري بلوك والبسط في البيلدنج بقى العينة العينه ازاي وبنعمل فيها ايه احنا كل حاجة بندور على ان انا اخد السامبل علشان ان هي بي بي سورس بدور عليه المايكرو اورجانيزم الشغل اللي هو انا هذا اللي نعمل للكم نعمله بالفعل هنا تبتدي لأخذ حوالي 10 برامن البدن المكوري فأنا عادي شاء أخذ العشرة برامن البدن المكوري أليم ممكنة نظريا يعني ولا يعني بيكون معي سباتولة سباتولة هي بتكون بيكون ستيرل سباتولة. تمام كنة وبعدين تبتدي أخذ العين عندي الكاتب اللي هي البدن المكوري اللي بحطها في باكس الباكس اللي نقول إثنين باكس أو ستيرل باكس وبيتم نغلقها حضرتك لما بتروح في المعمل بتوزنها فيه حاجات بتكون ستير الكتين بنسميها ال10 جرام دي علشان دي اللي هتتحط بعد كده على البري انريتشمنت او الانريتشمنت براس اللي هو عبارة عن البفر ديتود او ممكن نستخدم حاجة زي السلاين تمام لما ممكن أنا انقلها حتى انت خدت الكلام ده عتل في البكتريولوجي بمعنى ان أنا ممكن اخد السامبل زي ما احنا بنقول في باس واروح بعد كده احطها في المعمل اوزنها واحطها على السلاين أو السيلت زي ما بيقولوا عليها بره واحطها على ان انا ممكن اقلها في <تصفيق> البروس على طول ديراكتلي لو انا معايا ميزان ووزنت العشر جرام واضح كده وحطها في البروس واروح على طول في <تصفيق> المعمل ادخلها في الانكيبيتور وعمل انكيبيشن كام ري انريتشمنت وبعد كده هدي منها على السليكتيف ميدي يبقى هنا بيقول لي ان باخد هو لما باخد حوالي من جرام من الفيرماتوريا كولكتد من جفترا سايتس من البلين ما باجيش عند مكان واحد وابتدي ان انا جمع منه العينة بتاعتي بس لكن انا باخد كاس عينه كل عينه المفروض ديت عن واضح لما تيجي نشتغل هذا الشغل بتاعنا بنبتدي نظور على ال bedding اللي تحت الحيوان ولو أنا رفخ في الهوست بتاع البنتري يعني أنا داخل مثلاً المسكن بتاع فراي ببتدي أظور على ال bedding اللي هذا مع حوالين السيارات والعلفات لإن يكون مور مواست هيكون فيها ال presence أو الكيروستات بتاع البنتري يكون منزباً تمام نتيجة العمل والشغل بتاع هي بتنسى المية أو بت يعني ب في مية في the running أو بتوقع المية عندك مية هي البينكرز، فابي بفي مويستينج ويتينجلي البالينغ أو بلد. وها أنا بعدين أستلم البخطة في تسعين إثنين من التصاعي، وباخطة في هي البيا عندي هاي أستيفاي بات في حالة الاستودو يعني أنا لو كانت الفرش عندنا عند الأش بس بعمل قاتينجلي عن طريق سيسروس قبل الأول ما لازم يكون ستروي. طبعا بعملها شوق بـ 0-Cycerus وبعليها شايتها سنبين عملية هذه 5 جرام على 65 ممين للسواعد وقال الشاكل واخذها بعد كده عشان جهاز الإنجابيشن عن السماعة ساعة بعد أن تقبعها في 14 ساعة بعد كده منها واسرة على أي سنبت الميدي أنا عايزة أو أعمل الـ بكتيريا Bacterial Count أو أعمل الـ Total Hunger عايز أشوف مثلا عندي في بكتيريا الدي أعمل الـ Total Bacterial Count على Blade Count عايز أشوف زمان هتشوف نفس الفكرة كده بالصورة وعارف لأ إن لارثا في المايت مبارجك يسميشن تعرفوا كده هتاخد تقول له بكتيريا الكامب تقول له الطفان عايز مثلا أشوف برسيس تاني إيكولاير أسرع أو سبنيلا أسرع مثلا على حاجة زي البريني تمين أطار أو جيت على إكس إل دي أو تعرفين السليكتيفيزي وهكذا حسب البكتيريا اللي أنا <تصفيق> <تصفيق> في الكلام بس هو فنالين فنالين يتعلم على المنطقة للأبتل الأبتل لله يرفون يعني مين بيه لين ماندلين بليم العلمة مبينة جدا وبين ماندلين بليم فيه وبين ماندلين بليم كرشة وبين ماندلين بليم حسنا كتيرا ده مين اللي يرى عدده سورس العين كنت يعنيشه سورسة ناصبشة بتاع نزيزة فيه ماندلنا حذير تبليم يتبقى عن ستيرون با مش عاد وقتي تستخدم عبر عن أنبوبة كده الطويلة بتكون فضية بتكون فيها أسوان وبتكون مرقة مفعولة. بطلع بس الأسوان سين وبنحطها فيها بروف اللي هو نوعا عن صواعي برط أو ممكن يكون بقر وبنحط فيه الأنبوبة دي حوالي 90 مل وبعدين بروح لق التدّد الذب وبعمل أسوان بالمية للحامد بعمل أسوان جهاد. عن طريق انا ايه بلفها على ايدي بالشكل ده الله النهاولنج على الهاند بتاعه فباخد اسواقه وبعدين ارجعه تاني في التيوب واروح في المعمل واحنا نلاقي الكيشن وبعد كده اسمع عليهم علشان نشوف تبقى طب بص خالص الهاند بتاع الاسواق طب تاني العشه تنض الضص لان هو ممكن يكونه بكتيريا خاصه بالنسبه لحاجه زي السالمونيلا زي ما قلنا والاي كولاي والميتوبلازما ممكن يبقوا اثر في حايط البروتين فبعدك الهاتش بتاعك بروح حضرت حضرتك في الكيبيبرز أو في هات ونبتدي نجمع العينات مناعة مين بتاع الطفرة في الوسط هنا بنجمعه ضبع عن طريق ستيرل سباتولا يعني عبارة عن معلقة بروح المعلقة دي نخليها شكل معين عندنا في المعمل يعني مش زي معلقة الأكل بتعبنا بيكون صعب بعضه أقرب شوي وبتبقى استيرين يعني بيتمت عاكمها وبروحها عدد في المفرف دوان او في الحضنات ديان وبتدي اجمع العينة بتاعت الهاتشري بلاف او هو الهدراس دوان وحطها عندي في الانابيب والانابيب ديان بيكون فيها استيرين بلاف او ممكن احطها حتى في بلاستيك باكس بص في عندك سؤال في مزرعه هو كله صاحب خلاص كده واضح الامتحان بيكون الامتحان ده ونص اه علي نص نص ابو بركات نص الامتحان ابو في على <تصفيق> عالي. ده شكله تعالى نبتدي ساعة ونص بالنسبه هو احنا برضه سلينا على الولد ما حضراتكم شفتوا كده ليه ايه الموضوع ده كل سنه لما يحصل مشكله كان فالنوص بخبار طبعي ترسل نسي ساعة مفانس طبعي تشعب فتلعينا انا راحلنا من ايه الجو او يكسر مشكلة او انت الاول من البيت. من البيت. يعني بالتصارف مكنا معاهم ومشترك يعني اللي يلحق فالنوصان يلحق فالنوص جزئ ده دي في العمل الشرح في العمل في يعني أتمنى عليك يتسجيعي السفن عشوش دي الغياب ولا اللي مهدش غرصة صغازة أمت شاء الله حد فيه متحام من خمس أسنان عشان كده. أشترك مين أسمع مين أسمع من مين؟ من مين؟ أسمع الدكتوره كده وحش وحش ما كده الدكتوره بتظبط اديني